تم رفع هذه ا ل م ا د ة ب و ا س ط ة مسلم ا ل تونسي وللمزيد من الصوتيات الإسلامية زورونا على صفحة الشريط الإسلامية على الشريط الإسلامي من صفحة www.facebook.com slash Islamic Town